ألا إن نصر الله قريب إنه مدخر لمن يستحقون ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية الذين يثبتون على البأساء والضراء الذين يصمدون للزلزال الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصف بل الذين يستيقنون أن نصر إلا نصر الله وعندما يشاء الله وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها فهم يتطلعون فحسب إلى نصر الله لا إلى أي حل آخر ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله ولا نصر إلا من عند الله. الله مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثل ما كانوا فكونوا للاعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركون في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون في سبيل ماتوا. ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون من رآهم قال جن وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون مرأهم قال جنوا وهو الموال جنونوا وهو الرحمان قتل وقتال لا سكونوا وقتل لا سكونوا وقتل لا سكونوا سكون مثلما كانوا فكونوا الأعدي لا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في هوا الرحمان هم لم يرقو لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون في هوا رحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم علاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم ععلاء دين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل ما كانوا فكونوا للأعادة عيشهم كان جنادا عيشكم دوما الركونو ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا نحرون ليلهم كان قياما ليلكم يوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا ينحرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش امين قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دونوا فلهم جنة عدن ولهم عيش أمين ولهم عيش أمين مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركونو مثلما كانوا فكونو للاعداء لا تلينو عيشهم كان عيشكم دوما الركونو عيشكم دوما الركونو عيشكم دوما الركونو